السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته إ ن الحمد لله م نحمده و تعالى و م س ت ع ي ن ه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا و م سيئات اعمالنا من يهده ي الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا ش ر ي له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آ ل ه و صحبه و سلم أ م ا بعد أن رحبوا بالمشاعر ا ل ا ل ل ه الفضلات الدعاه ا ل الله عز وجل ونرحب ب ا ل د ع ا ء الى الله من جميع المحافظات ممن حضر وهكذا نرحب إ خ و ا ن ن ا الذين قدموا من مرض ا ل س ك ة وهكذا نقول جزاهم الله خيرا ً و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجعل ذلك في ميزان حسناته و أ ن ي س ا ع ن ا و ا ي ا ه بها و ق د الله خيرا أ خ ا ن الفاضل القائم على الدعوه في هذه البلاد ا ل أ خ أ ب و مالك حمده الله تعالى فقد نفع الله عز وجل به هذه البلاد وانتفع به ايضا من هو خارج هذه البلاد فكفاه الله خيرا ايها المسلمون ايها الاخوه الاخاذ ان اعظم عمل واشرف وظيفه يقوم بها ا ل ع ل د في حياته وفي الدنيا هي الدعوه الى الله عز وجل فليس هناك اعظم مقام ولا اشرف عمل يقوم به ا ل ع ل م في هذه الدنيا من ا ل د ع و ة الى الله فليس هناك أ ح س ن به قال الله عز وجل ومن احسن ق و ل ا ممن جعل الله وعلم صالحا وقال من امير المسلمين هذه الوظيفه كانت اشهر وظيفه لانها وظيفه الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام مطاعم عظيم وكذلك ان يكون العزم د ا ع ي ة ل من الله عز وجل إ ل ى كتاب الله عز وجل و إ ل ى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم من كتاب الله إ ل ى كتاب الله ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام إلى س نعمه ر عظيمه الدعوه ص ل الى الله فهذه النسمه والدعيه الى الله هي عباده من العبادات التي لا بد في قبولها والانتفاع بها من شرور من تلك الشرور الاخلاق ان يكون الداعيه مخلصا لله عز وجل في عمله يلتهي ل د ع و ت ه م اله من الله عز وجل وهكذا ان تكون دعوتهم على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن تكون جاوته على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ن س ل ك فيها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عظيم سلف من ا و ج و ه ايها الداعي ل ى الله من دعا الى هدى كانه أ ج ر و أ ج ر عظيم ه اجر أ عظيم وفضل عظيم وهذه المنهج وهذا الفضل العظيم سرد ل من كثير من الناس ل ر د من كثير من الناس كانوا د ع ا ء ا من الله عز وجل فاسلب منهما عَلَى رجل ر ا ل عظيم وهذا المقال العظيم وهذا رجل عظيم سلب منهما حين تركوا بدعوه غير مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هناك اقدام اجزاء يكتب بسجدها الدعوه الى الله عز وجل وتكتب دعوته ن ذ ل ك ايها المسلمون كتمان الحق كتمان الحق وعدم الدوام و ا ل ر ا ح ه و ت ب ر ي ر الناس ا ل ح ق و أ م ر ا بالحق وما كان سوى هلك من كان قبلا الا بكلمه كتمان م بالحق كتم الحق ولم يبينه الناس ولم يفرق به ولم يهدر به كتم الحق فهلكهم فهلك الله عز وجل وضاعوا وضاعت ج ع و ت ه وقدم الله عز وجل من كان قبلا بسبب انه من يبين الحق ولن يغمروه للناس قال الله عز وجل واتل عليهم الندى الذي اتيناه واياكم من سلط بها فيتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه اليها ولكنه, لرفعنا ولكنه اخرج الى الله واتلى الله فمثلوا كمثل الكلب ان شاء من غير اليها او تسرق اليها مثل الذين حملوا ا ل ث و ر ا ت ثم انهم يحملوها كمثل الدماء يحملوا افكارا يعلمون الحق ولكنهم لا لا يؤمنون من للناس ولا يجبرون الناس على الحق ولا يشعرون الناس بالحق فكان ذلك سببا لهلاكهم فهلكوا هلكوا أ ه ل ت ه م الله ع ل وجل أ ه ل ت ه م الله بسبب ا ل م ا ن للحق لم ا تلبسون الحق بالباطل و ت ك ت ب و ن الحق و أ ن ت م تعلمون و س أ ل ه م عن الكلف التي كانت ح ا ض ر ة البحر إ ذ يعجون ه بالسف اذ تاتيهم ب ش ا ن م و م ش س ل ي ا حرها يوم لا يشركون ذاتهم كذلك نلوه بمشاكل في الامه و إ ذ قالت امه لهم لم تعدون الله لله ي ه ر ك ه م او معذرهم عذابا شديدا ً قالوا م ع ج ر ه م الى ربكم ولعلهم يتقون فلما ع د و ما تصيروا أجل به الجن الذين ينهون عن السلوك و أ خ ر الذين ظلموا بعذاب ل ي م بما كانوا يصدقون هلكم الله عز وجل بسبب الفتنان ك ت ن ا ن الحق وعدم ا ل أ م ر من م ع ر و ف ا ل نهى عن المنكر هلكم بسبب انهم لم يبذلون الحق للناس قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما جاء أن ا ل ي ج ا ؤ و ن من حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أ ن قال ايها الناس إ ن ك م ت ق ر أ و ن قول الله、عنه. يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا عليكم انفسكم لا يغركم من ضل إ ذ ا اهتديتم لا يغركم من ضل إ ذ ا اهتديتم يا الله ي ا ه ز ع ه م جميعا فيهزيكم إ ذ ا كنتم تعملون و إ ن ي س م ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الناس إ ذ ا ر أ و ا الضاله ولم يقض على يديه يسلمهم الجعلاء ا ذ ا بشر س ك ت م ا ن ه الحق وعدم ب ي ا ن ه ا للناس اهلكهم الله لماذا اهلكهم الله عز وجل لان في كتمان الحق ضياء للدين وضياء للناس تنضاع السلم بشر كتمان الحق وتنضاع ا ن ا ت لرقم ا ن صدور حج الله و ب ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ل و البدع بسبب ا ت ث ن ا ء الحق و ا ل ت أ ث ر عن بلادهم و أ ن ت م ما تشاهدونه هذه في هذه البلاد ل م ا ك ث س و ا ل ح ق كم برئ هناك كم ب ع ئ من رجال من ث ل ا ث بسبب ا ت ث ن ا ء الحق ب ع ئ بسبب ا ل ت أ ث ر وعدم الاطفاء وعدم ب ل ا ن ا ل حق للناس كان ب ا ع الناس بكتب الحسن ب د و ي تاخر عن القول والكلام والنقد الحق وهكذا في الفتنه بعدها الا خاصه الا خير الله عز وجل يقول كما عدت من قولهم ضاع الناس ب د ل ن عدم نقد الحق فكان ي ق ر الله عز وجل ع ن ا ل م ت ك ه م ل أ ن السنن ت ذ ه وتغير و ا ب د ل ن كتمان الحق والناس يبيعون سواء كانوا جذابا كانوا بهم الخير أ و كانوا من عوام هذه السنه ة ضع بسبب التاخر وعدم يفضي الحق بالحق ز ع ا ب ا ع م وهلكوا وانتاج دعوتهم ب س ن ادم يا فلان اصدار الحق ادم النار الحق ادم النار طريق الرب ا ل ل ع ل م عن الفتن لا تكلم إ م ا لاغراض التقيه و إ م ا ل ل ي ن اذن ا ل ج ع و ه شاب عظيم أ ي ه ا الداعي لا تسلم منه ب ت ل ك اسمان المحق فارجع بما ت ؤ م واعرف عن المشركين إ ز ج ع بالحق لا تخاف لا تخاف الله سبحانه وتعالى في س يكفيك ف م ا قال الله عز وجل فارجع بما ت ؤ م واعرف عن المشركين يكفيك الله عز وجل ي بالحق تكلم بالحق حبل الناس الحق و ه ذ ا يهمها ا من أ ج د ا د شكور ا ل ز ع ا ء و د ه ا ب دعوته هو الحرص على ه الدين الحرص عليها والجهد وراءها سواء ك ا ت ذلك بطريق شرعي, شرعي. اهلكت كثيرا من الدعاء الدين والحرص عليها والتي وراءها و ذ ن ه ا بغير طريقته ا ن ز ا ك ب ط ر ي ق ة م ا و ي ة ش ر ع ي ة او بغير ذلك وقد حذرنا الله عز وجل م ن ه ا و ق ا ط ر عليه الصلاه والسلام على اصحابه وهم افضل خلق الله عز وجل بعد الانبياء خاطر عليهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مادي ذ ل جائعان كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما جاء في حديث ش ع ر م ن ي ا ط عند ا ل ت ر ن ذ ي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال م ا ذ ي ذلك جائعان ارسل في غنمي لاسد لها من, له. من حرص المرء على الدين على ذئبان جائعان في غايه الجوع يركلان الى غانم فكيف يصنعان بها لا تك انهم يفسدون هذه الاغنام فانظر كيف ركل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحاله بالحرص على الدنيا وعلى الشرف ان الحرص على هذه الدنيا تهلك وتفسد على المرء 神様はあなたの名前を言っていました。 واحد فهذا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرا النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له فلما راهم تبسموا قال اظنكم سمعتم بقدومه ا ل ي ع ض ي ا ء قالوا نعم قال ا ش ل ر ا و أ م ن و ا فوالله、بي. ما الفقى اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم أ ن ت ن ف ض د عليكم الدنيا ك ا ن ا ت ن ص ر د على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أ ه ل ت ك م خاف خاضر على الشيء خاف على الدنيا والتراه فيها خاف عليكم ى إ ل الاخيار ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم في الباب ا ل أ و ل ى انا نفاهمه على ا ن د س ن ا وبالاخر ا ل ج ع ا ء الى الله عز وجل لذلك يامرنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالعزه في كثير من ا ل أ ح ا د ي ث ي أ م ر ن ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالعزه والعزاز كما جاء الصيحين من حديث ابن عباس في ق ص ة ابي ثنيان ا بن حرم م ع ه رحم بيت ابعوث قال فماذا يامركم به قال ي أ م ر ن ا أ ن نعبد الله لا ي ش ر ك به شيئا وان وينهانا よく言われている。 لا تستطيع ان تقوم من ف ر ا ف ك الى مسجدك فماذا ت ص ن ع كيف ت ص ن ع قال الله ورسوله اعلم قال ت ع ص ل ت ع ص ل قال عوف بن ا ل ن الاشجعي رضي الله تعالى عنه كما في خ ي ر ا المسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعه او ث م ا ن ي ة او سبعه、كن. فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الا تبايعون رسول الله قالوا وكنا حديث عهد بن ب ي ع ه قال لا تبايعون رسول, رسول, رسول, رسول الله فبسطنا ايدينا فقلنا قد دايعنا يا رسول الله فعلام نبيعه قال ان تعبدوا الله ولكم كبيريه والصواب الخمس واتبيعوا و ا ر ب ك م ه ولا تسالوا الناس ي تسأل ا قال فقد رايت بعض ا ل ي ك م النثر يسقط صوت أ ح د ه م فلا ي س أ ل أ ح د ا ع ن ينام له إ ي ا ه أ م ر ه م بالعزه ا ل ع العفة كمال ا ل ا ن س ا ن ي ة كمال ا ل ر ج و ل ة من مروءه من مروءتك ايها المسلم أ ن تكون عزيزا ا ل م ر و ء ة ق ا ل ابن عمر كنا نعد ا ل ج و د ة كنا نعد الفيلم والجوده من السؤدده من السؤده ويعد العفاء و إ ص ل ا ح المال من المروءه ف ا ل ع ف ة من المروءه من كمال انسانيه من كمال ا ل ر ج و ل ة أ ن يكون الانسان عزيزا و ل يكون الانسان كامل ع ف ة إ ل ا حتى يكون عزيز اليد واللسان و ا ل ب ص ر والسمس تكون عزيزا في ل س ا ن عفيفا في يده عزيزا في بصره عزيزا في سمعه عزه ش ث ل ا ث ة ا ل ع ش ر ة ث ل ا ح ايها المسلمون قد أ ج ل ح من أ ج ل ا و ع ز ت ف ا ف فقنعه الله عشرة. من اجله عزه من اسباب ا ل ج ن ة و د ك و ر الجنه امن بجلاحه ذو سلطان ن ق ص ا ل موثق ورجل رحيم رقيق ا ل ق ل ب لكل ذي قله ومسلم و ع ف ي ز متعصب دعيان ع ز ة ا ل ع ز ة من أ ك ر ا ل ر أكبر الرب منها ا ل ع ز ة كما جاء في ا ل ي ح ي ن من حديث ابي س ي د الخدر رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ا ن ا س من أ ن ص ا ر سالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم فلما نفذ ما بيده قال حين انفق كل ما بيده لا ي ل م ن عنده من خير فينا ا ل د خ ل ا عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني ه الله ومن ي ت ف ض ل ي ص ض ر ه الله و م ن يعطيه احد ا عطاء خيرا اوسع من الصبر شباب لذلك ع ا ه عفاك ايها المسلمون يا عباد الله وقد ت ف ك ر ا ل ل ه عز وجل ل بذلك وما من ْ دابه الا ََّ ل غ ر ا ل ص َ ا ه ا ل بالحرف قال عليه الصلاه والسلام قال هدينا عند النجاه قال قال يا ايها الناس اقبلوا هلموا فاقبلوا فجلسوا فقال هذا رسول الله هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفذ في روعه ر أ ن ه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها و إ ن أ ب ق ى فاتقوا الله و أ ج ل و ا ب ا ل ط ل ف ولا ي يأمن أ م ل ن ك م ا س ت ط ا ع ا ل ر ز ق أ ن ت أ خ ذ و ا ب م ع ص ي ة الله لا, لا ينال ا ما عند الله إ ل ا ب ط ا ع ة الله عز وجل إنه لا تموت مجد حتى تستقبل ر ز ق ه قد تكفر الله عز وجل برزق العباد وما من د ا ت ه الا الله غير رزقها وكان من د ا ت ه لا تحمل رزقه الله والله ي ز ق ه ا اياكم وهو س ل ن ي ا ن عليم قد تكفر الله عز وجل بالرزق ف ل م ن ا ل ح ر ف على هذه الدنيا التي هي ا ج ه تميل ا ل د ع ا ء ضاعوا وضاعت ر شهوته ومن س ج ب ي ا وجمعيا إ ل ا بشر س هذه السنه قد تكفر الله عز وجل ب ر س ق ه بل هذه هذه ا ل ع س ق ه هي شرط س لرزقك ومن ي س ت ع ب ي لعثه الله عز وجل إ ذ ا لا بد لنا ا ن ي م ا أ ن نحاور هذه السنه على ع ي ا ل ه ا ل د ع و ة ب ي ا البعد عن الدنيا والعشاء وهناك أ ش ب ا ب ي ك و ن إ ن سن ا ب ه ع ز ي ز ا من تلك الاسباب هي التوكل على الله ومن يتوكل على الله ه و حسنه إ ن الله بلغ عنه التوكل على الله عز وجل و ر ض ا بما اتاك الله عز وجل و ر ض ا بما قسمه الله لك تكن أ غ ن ى الناس إ ذ ا رضيت بما ق ب ل الله لك تكون أ غ ن ى الناس و إ ذ ا صرت أ غ ن ى الناس في نفسك لا تتم بغيرك ليس الغنى ان تذهب العرض و إ ن م ا الغنى من النفس ف إ ذ ا صار الانسان في نفسه غنيا لا يستم بغيره قانون قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في حديث يهويه الله جي ابن محمد قال من ب ا ك امن في ش ر ب ه ان نعافى في كتفه عنده قوت يومه ف ت ع ل م ن ا ح ي ر له الدنيا بحذار الله قناع أ ن ت ف ي أ م ن و ف ي ع ا ف ي ة وعندك ر ف ق ك قناع ق ن اسباب ا ل ن ا ل ع ز ة ا ل إ ن س ا ن يقنع ويرضي ما قدمه الله له ويتوكل على الله عز وجل ويدعو الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاء والغنى لا تنظر ايها المسلم ايها الداعي الى من هو فوقك انظر الى انواع اكبر منكم ولا تنظر الى انواع فوقكم فان ذلك, ذلك اجبر الا ت ج د ر و نعمه الله فالانسان اذا راى نفسه شيئا ينظر الى من لمن هو أ ك ث ر منه ف إ ن ه النظر الى من هو أ ع ل ى منه احتقر نعم ة الله عز وجل عليه وهو في ن ع م ة ع ظ ي م ة انظر الى من هو أ ك ث ر منه من فضل عليكم بالمال والفرق فلينظر الى من هو د ذر ف إ ن هذه النكدات أ ك ب ر العزه وايضا فليعلم العبد حياه هذه الدنيا الدنيا ث ا ن ي ة ايها الناس الدنيا هذه لها وليست لسنا لها وليست لنا, لسنا لها وليس لنا. وليس لنا. لماذا نعمل م ش ي ئ ا لسننا اعمل م ش ي ئ ا باقله فهذه ليست باقله دنيا ز ا ئ ل ة اعمل لداره هي ب ا ق ل ة لك لا تقله الابرار ا ل ث ا ن ي وهذا شعر له العبد اننا أ اخذ الانسان ا من هذه الدنيا بطريق غير شرعي انه لا يرايت الله له فيه قال حكيم بن حزان جعل النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم ج ع ل ت ا فاعطاني ثم جعلته فاعطاني فقال يا حكيم ان هذا المال خبر ح ب من أ خ ذ ه ب ذ و ل بنفس بورك له فيه ومن أ خ ذ ه ب إ س ر ا ف بنفسه لن يبارك له فيه وكانك الذي ياكل لا ي ت ب ع فلا يظن الذي ي أ خ ذ يتحصل على الدنيا بطرق م ن س ي ه أ و ب ا ل ي ا ل ا ت او العزيزات او الذريات أ و التولات أ ن ه يبارك له فيه لا والله ليس به بركة. بركه اذن ايها الناس أ ي ه ا المسلمون يحتاجها المستقيم و ح ض و ظ ا ل د ا ع ي الى الله فقد قال الحاضر بن ح ج ر قال العالم اذا كان عليما ولدغا ن ي حديثا كان ب ر ر ه أ س د ب ر ر ه أ س د من الجانب لان أ ن ل الناس س ا يثقون بالعالم وبالداعي ا ل ل ه ف إ ذ ا راوا م ا ر ا ا ل ل د ن ي ا يظن ذلك دينه يظنون زوجها دينا ا ا وايضا يسقط ع ل الحق من ا ل س ب ي سقط ع ل الحق هو ان تنصر الدنيا فكثير ممن يسقطون على الحق وينتقون به وراهم الدنيا يريدون وراه الدنيا, الدنيا. الدنيا فيكتمون الحق وهذا ما نراه في ح ا ل الدين والله لا يامرون بالمعروف ولا ي ن ه و عن المنكر والله بل العوام ينكرون عليهم لماذا ما ت أ م ر و ن بالمعروف عندكم هذا ل ن ا س في اختلاطات الناس في ر د ا الناس في شرك الناس في ك ل ا وكذا ولا تنهون على هذا لماذا خائفين على مناصبهم وخائفين على ما يعطون لذا ايها المسلمون ايها الاخوه ا ل ك ر ا م الله الله بالعثه و ا ل م ح ا ف ظ على هذه الدعوه انت في مقام عظيم وسلف عظيم ف ع ا ف ظ عليه حافظ على هذه المنه ن على هذه فهي نصيحه لي ولكم أ ت ى الله عز وجل أ ن ينفعني و ا ي ا ك ن بها وحمد الله ونعمه